بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدم لكم الشريط رقم 88703 ألاف بعنوان الحكم بغير ما أنزل الله لفضيلة الشيخ الدكتور فلاح إسماعيل مندكار والله نسأل أن ينفعنا وإياكم به الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله جامعه حفظه الله تعالى الكفر نوعان كفر عمل وكفر جحود فكفر الجحود يضاد وينافي الإيمان من كل وجه وأما كفر العمل فينقسم إلى ما يضاد الإيمان وإلى ما لا يضاده فالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف وقتل النبي وسبه مما يضاد الإيمان وينافيه واضح الكلام ها هذا شرح له نحن قلنا يعني ال الإيمان شعب والكفر أيضا إيش شعب كما أن في شعب الإيمان يعني من شعب الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون وربعون وستون شاء علىها قوله لا إله إلا وأدناها إيماطة الأذان بس نمسك هذا الحديث الآن شعبة من شعب الإيمان هي قوله لا إله إلا الله وشعبة من شعب الإيمان إيماطة الأذان إيش عن الطريق فقلنا أنه في شعب الإيمان الشعب تتفاوت منها ما يكون تركه أو جحوده ايش كفر مخرج من إيش فمن جحد مثلا شعبة من شعب الإيمان وهي قول لا إله إلا الله ايش حكمه كافر مهما تعلق بشعب الإيمان الأخرى لانتفاء هذه الشعبة عنه يكون كافرا كفرا مخرجا من إيش كذلك شعب ايش شعب الكفر المعاصي جميعا كم الطاعات جميعا فاندرج جميع الطاعات التي في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم كل ما أمر الله عز وجل به أو أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هي من شعب عيش شعب الإيمان منها يعني ما يكون ركرا ومنها ما يكون شرطا ومنها ما يكون واجبا ومنها ما يكون إيش فرضا كفائيا ومنها ما يكون إيش مستحبا واضح كذلك شعب, إيش شعب الكفر شعب الكفر لأن قطع الإيمان يقابل ่وا مقابل الكفر فكما الإيمان شعب كذلك الكفر شعب منها من هذه الشعب ما يكون يعني اقتحامه أو فعله اذانها قطع وهذه الشعب كلها تندرج تحت اسم ايش المعاصي السيئات المنكرات كل ما نهى الله عز وجل عنه وما نهى عنه نبينا صلى الله عليه وسلم هي من شعب ايش من شعب الكفري منه ما يكون يعني اذا حصل او اذا وقع فيه يكون ردة وكفرا مخرجا من الملة ومنه ما يكون إيش أقل كما الإيمان وراتب كذلك الكفر الكفرش مراتب منها مراتب تؤثر منها مراتب تكون شرط في صحة غيرها واعتبار غيرها ومنها مراتب إذا استقدها الإنسان أو اقتحمها بالفعل إن كانت بالترك لا تضره لأنه قد تعلق بشعب أخرى أقوى منها من شعبش وقلنا قد يجتمع في المرء من شعب الإيمان ومن شعب الكفر في آن في آن واحد لكن هل تجتمع شعبة من شعب الإيمان مع ما يضادها من شعب الكفري قطعا لا لأن التفاوت كثير والدرجات كثيرة والشعب كثيرة فممكن لكن شعبة تضاد شعبة أخرى قطعا هذه لا يجتمعان ولا يرتفعان في وقت واحد نعم فمن هذه الشعب يعني من شعب الإيمان وإن كانت من باب الأعمال قطعا باب الجحود يعني كل ما يتعلق في العقائد والجحود هذا قطعا كفر مخرج من إيش من لأنه كفر جحود هذا والأصل في الكفر لأنه الإيمان التصديق فالكفر إيش هو الجحود وعدم إيش وعدم التصديق والتكذيب فكل ما كان من باب التكذيب وباب الاعتقاد وباب القلف وكفر مخرج من الملة والعياذ بالله أما كفر العمل أيضا نقول هناك في الأعمال مراتب في بعض الأعمال يعني تكون شرطا في صحة الإيمان أو مثلا في شعب الكفر بعضها يكون شرطا إذا إذا إذا وقع فيه الإنسان من إن كان بالترك إن كان الأمر بالترك ثم وقع فيه يكون هذا الوقوع وفي هذا في هذه الشعبة من شعب الكفر أمر يخرج ذلك المرء من إيش من الإسلام يعني بعضها وإن كانت من الأعمال بعض الشعب كما شعب الإيمان اعتقادات وأعمال كذلك شعب الكفر اعتقادات وأعمال لكن نقول بعض الأعمال هذه لها أثر عظيم جدا بحيث أنها إن حصلت وإن وقع فيها العبد فينتفي عنه الإيمان كله أو يقع في الكفر المخرج من إيش من الملة مثلا يعني من هذه الأمور السجود للصنم فعل ولا اعتقاد فعل. فعل ولكن إن سجد العبد لصنم هذا السجود يخرجه من إيش يبسأ. مع أنه فعل من الأفعال نعم كذلك الاستهانة بالمصاحف تقطيع المصحف يعني الوقوف على المصحف شتم المصحف شتم الأنبياء شتم الله عز وجل سب الله سب, سب النبي صلى الله عليه وسلم قتل الأنبياء هذه أعمال ولكنها إن وقع فيها العبد وإن كانت أعمالا إلا أنها تخرجه من إيش من الملة لأنها شرط في بقية إيش في بقية الشعب يشترط يعني تشترط هذه لأنها تضاد الإيمان كله هذه الشعبة وإن كانت من الأعمال إلا أنها تنفي وتضاد الإيمان بإيش؟ بكليته نعم وقد ذكر أهل العلم نواقض الإسلام والإيمان وعدوها فقالوا أولا الشرك في عبادة الله سواء كان الشرك اعتقاديا قلبيا أو كان شركا إيش؟ عمل إن عمله الإنسان على وجه التقرب على وجه الشراكة لله سبحانه وتعالى والإشراك بين بعض خلقه وبين الله عز وجل فهذا والعياذ بالله كفر مخرج من الملة نعم مخرج من الإسلام والإيمان لا يبقى معه لا إسلام ولا ولا إيمان نعم ثانيا اتخاذ الوسائط والشفعاء في العبادة والدعاء نعم يعني مع الاعتقاد أنها تملك حق الشفاعة وتملك حق الوساطة وتملك حق الدعاء أي أنها تملك النفع وتملك الضر تأتي بالنفع وتدفع عن الإنسان إن حصل هذا فهذا وإن كان فعلا إلا أنه لا إلَّا أنه أقول يضاد أصل الإيمان وأصل توحيد الله سبحانه وتعالى نعم ثالثا عدم تكثير أهل الشرك نعم رابعا تفضيل حكم الطواغيت على حكم الله ورسوله واعتقاد أنه أكمل وأفضل نعم قطع حكم الطواغيت عن الذين نصبوا أنفسهم حكاما من دون من دون الله سبحانه وتعالى نعم خامسا بغض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو شيئا منه نعم سواء بغض كل ما جاء به الرسول أو بغض بغض حقيقي والبغض قطعا أمر قلبي ولا أمر إيش قلبي قطعا أمر قلبي نعم سادسا الاستهزاء بدين الله تعالى أو بشيء منه إما بكليته أو بشيء منه أو بجزء منه قطعا مما كان معلوما من دين الله سبحانه وتعالى نعم سابعا السحر قطعا لأن السحر يعني فيه اتصال بمن؟ والشياطين قطعا لا تتسخر أبدا إياكم أن تعتقدوا أن شيطانا رجيما يكون عبدا ذليلا لانسي وهو على الإيمان أبدا لا يكون ذلك إلا إن أشرك ذلك العبد بمن بالله سبحانه وتعالى واعتقد في ذلك الشيطان وفي ذلك الجني النفع والضر وأعطاه بعض صفات الربوبية والألوهية نعم ثامناً مظاهرة أهل الشرك ومناصرتهم نعم تاسعاً اعتقاد يعني هذه وإن كانت أعمال مناصرة يعني الآن حرب بين الكفار وبين المشركين هو يناصر من؟ وإن كان وإن زعم أنه مسلم وإن زعم أنه لكن هذا الفعل يكفي لمضادش هذا يضد الإيمان جميعاً والإسلام جميعاً نعم كاس يعني اعتقاد وأنه يسع البعض الخروج عن شريعة محمد ومخالفته. لأنه هذا قطع تكريم ب في كتاب الله. ما كان محمد أبا أحد من الرجال ولكن رسول الله وخاتم. وعندما تكلمنا عن خاتم النبي لو تذكرون إيش قلنا؟ اه اعتقاد ختم نبوة وختم رسالة وانقطاع الوحي ولا تبديل في الشريعة ولا تغيير في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم لا إضافة ولا حذف ولا نسخ في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضاً اعتقاد أنه لا يسع أحد الخروج على شريعة من؟ على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم له عليه الصلاة والسلام حتى عيسى نبي رسول من أولي العزم ولكنه إذا نزل إلى هذه الدنيا يحكم بشريعة من؟ بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم نعم فهذا قطعاً إذا, إذا حصل يعني من زعم أنه يسعه لما يراه في المنام أو فهو كافر بالله العظيم وكافر بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم نعم عشرنا الإعراض عن دين الله تعالى تعلما وامتثالا الإعراض معناها أنه لا يقبل على تعلم دين الله عز وجل وهذا يعني يقع أقول كثير في من العوالي لكنهم قطعا من باب الجزئية يقول يعني الأفضل ما نتعلم أو كثير من أننا ستسول لهم الشياطين وتزين لهم الشياطين يقول الأفضل ما نتعلم لأنه إذا تعلمنا لا بد نطبق ولابد أن يمتثل لأمر الله ولفعل الله ولقول الله هذا إعراض هذا يعني وإن كان جزئيا إلا أنه أقول إن حصل في القلب يعني مثل هذا الحب لهذا الإعراض فهو إعراض عن دينه والإعراض قطعا من الكفر ومن الجحود جحود نعمة الله سبحانه وتعالى على قلقه نعم وأما الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة فهو من الكفر طبعا هو عندنا فوق الآن قال تفضيل حكم الطواء هذا لا خلاف فيه من فضل حكم الطوى أو حكماً غير حكم الله عز وجل على حكم الله أو على حكم رسول الله عليه وسلم وإن كان في مسألة واحدة لكنه يرى أن هذا الحكم الذي هو من غير حكم الله وغير حكم رسوله يرى أنه أفضل وأنه أولى وأنه أكمل وأنه أصلح للعباد في هذا العصر أو في هذا المصر هذا قطعاً كافر بالله العظيم اعتقاد الأفضلية والأولوية وأنها أصلح وأنها أنفع وأنها أجداء هذا كفر والعياذ بالله أما قطعاً الكلام هذا كله أصل تجميع هذه الأوراق في الحكم بغير ما أنزل الله بلا إيش بلا هذا القيد وبلا هذا الشر وكذلك منه ترك الصلاة أي ما كان عملا دون إيش دون تفضيل قلبي دون جحود دون مظاهرة دون يعني دون اعتقاد أن أن أنه يسعى وحدنا الخروج أو يعني تغيير حكم الله عز وجل ويعني دون مناصرة لأهل الشرك كل هذه الأمور إذا تخلفت وكان مجرد حكم بغير ما أنزل الله بأنه ترك عملا أوجبه الله سبحانه وتعالى الحكم بما أنزل الله أوجب الله إن الحكم إلا لله الله عز وجل له الحكم وله الخلق وله الأمر سبحانه وتعالى فلا ينبغي لأحد أن يخرج على حكم الله وعلى حكم رسوله صلى الله إذا كان النبي على الصلاة والسلام ما ليس أحد أنه يخرج في عن, عن عن حكمه وعن أمره في مسألة من مسائل من المسائل من المسائل الدين أو مسائل الاعتقاد أو مسائل الفعل مما يعني نص عليه النبي صلى الله عليه فكيف بالخروج على حكم الله سبحانه وتعالى أو على تبديل شرع الله فهذا قطعا عمل أو الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله عدم التقديم قلنا مرارا عدم التقديم يعني أن نتقدم بفعل فضلا عن إيش ولا بقول ولا باقتراح ولا باعتراض ما نجد اعتراضا بل لا بد القلب يسلم تسليما كاملا لحكم الله ولحكم لا نعترض بالقلب ولا نقترح نقول لو أن الله عز وجل قال يعني تقطع أصبع ليش تقطع اليد كلها هذا هذا الاقتراح والعياذ بالله شعبة من شعب الكفرى وشعبة من شعب النفاق قد يقول بالمرء إلى تفضيلي غير حكم الله على حكمه وهو الكفر المخرج من الملة والعياذ بالله فنقول لا لا يعني لا اعتراض ولا اقتراح ولا قول ولا ولا فعل ما نتقدم أبداً بل نقف حيث أمرنا الله سبحانه وتعالى ونكون حيث أمرنا ونبتعد عن حيث نهانا سبحانه وتعالى نعم. وقد أطلق الله تعالى على الحاكمين بغير ما أنزل الله. ما قرأت اقرأ وأما الحكم. وأما الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة فهو من الكفر العملي قطعا هذا محل اتفاق مجرد الحكم بغير ما أنف هذا محل اتفاق بين عند السنة والجماعة أنه من العمل أنه إيش؟ انه عمل لكن انتبهوا كل هذه الارقام اللي فوق ينبغي ان تتخلف عن ايش عن هذا يعني ان هذا العمل اتفق مع الاستهزاء بدين الله عز وجل او انه لا ينفع او انه غير افضل هذا قطعا ينتقل الى ايش الى الامر الاعتقاد الكفر المخرج من الملنة لكن مجرد الحكم بغير ما انزل الله كمجرد ترك الصلاة لا يجحد هذه الصلاة ولا يستهزئ بهذه الصلاة ولا يسخر بهذه الصلاة ولا يعتقد أنه يسعه الخروج عن فعل الصلاة هذه كلها ينبغي أن تتخلف عن هذا الشيء وعن جميع الشعب التي تكون من شعب الكفر العملية الفعلية واضح نعم وقد أطلق الله تعالى وقد سجل يا شيخ ما عندك نعم سجل الله يعني كيف الفعل الله ما في ما وقد سجل الله تعالى على الحاكمين بغير ما أنزل الله الكفر حسب, حسب ما والتصفيق. تعرف في الجامع يا شكرا نعم يعني مسجل في كتاب الله ومسطر في كتاب الله ومسجل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوصف الذي هو إيش الكفر والظلم والفسوق على من ترك إيش الحكم بغير الله عز وجل سماه الله عز وجل يعني كتب وسطر سبحانه ووصفه هذا الفاعل بهذا ايش فهذا فعل استحق هذا ايش الفعل ايش هو ترك الحكم ترك الحكم بما انزل الله او الحكم غير الله, الله عز وجل ايش علق على هذا الفعل وصفا ايش هو الوصف الكفر والظلم والفسق اذا ما نتحرج ابدا في اطلاق هذه الاوصاف على مجرد ايش من يفعل هذا الفعل على مجرد الفعل كذلك الدبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر وفي سنته مسجلة أنه يكفر من ترك تارك الصلاة كافر هذا ما يعني السنة تشهد بهذا إذن ما نتحرج أبدا أيضا أن نطلق هذا الوصف على صاحب هذا الفعل واضح ولا ما هو واضح نعم ومن أطلق الله تعالى عليه الكفر يمتنع أن يكون كافرا واضح إذا الله عز وجل سماه كافرا نحن نقول لا ما هو كافر ماشر. ها أثبت إن نقول كافر الله سبحانه وتعالى سماه إيش كافر. كافر فما نتحرج ولا لأن نقول يعني بالورع الكاذب إنه ما نكفر معناه لا, لا. أبا الله عز وجل سماه كافر معين كان ولا غير معين واحد ولا عشرة ولا مية ولا ألف الذي سماه الله عز وجل كافر فهو إيش كافر. يمتنع أن لا يكون إيش كافر. نعم ما في كلام نعم بل هو كافر نعم ومن أطلق الله تعالى عليه الكفر يمتنع على أن لا يكون كافر بل هو كافر إما كفر عمل أو كفر اعتقاد هذا على تفصيل أهل السمنة وإيش والجماعة أما كلمة كافر يستحقها ولا ما يستحقها أبدا ما في كلام نقول كافر كما قال سبحانه وتعالى لكن إيش نعتقد إيش نطبق عليه أحكام الكفر العملي ولا الكفر الاعتقادي هذا قطع الموضوع آخر نعم وهذه الألفاظ تطلق كل واحدة منها في الشرع ويراد بها المعصية تارة وتطلق ويراد بها الكفر الاعتقادي المخرج تارة أخرى داشتش. تارة أخرى نعم طيب هذه قاعدة أيضا هذه أمان من نصوص الكتاب والسنة جميع هذه الألفاظ الكفر والظلم والفسوق تطلق أحيانا ومراد الله سبحانه وتعالى بها إيش ومراد الرسول صلى الله عليه وسلم بها إيش الكفر اللي هو المعصية بمعنى الكفر الغير مخرج من إيش بمعنى الكفر إيش العمل الذي لا يضاد أصل إيش الإيمان. أصل الإيمان لأنه قلنا أن هناك بعض الأعمال تضاد إيش أصل. أصل الإيمان وجميع الإيمان نعم إذا حصلت ينتفي الإيمان جميعا وأحيانا تطلق هذه في نصوص الشرع في الكتاب والسنة ويراد بها إيش الكفر, الكفر الاعتقادي الكفر الحقيقي المخرج من الملة نعم ليس مطلق المعصية نعم نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمري وعم لا يؤمن جاره, جاره بوائقه ومنه قوله لا و... تعرفون هذه لا يزني زاني حين يزني ها وكذلك عن شارب وكذلك إيش الذي لا يؤمن جاره إيش نعم والله و... لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من لا يؤمن جاره إيش بوائقه نعم ومنه قوله صلى الله عليه هذا نفي للإيمان لكن مثل ما قلنا هذا الذي ينفى هل يعني جميع الإيمان ينفى هل هذه الأعمال التي هو مثلا السرقة والزنا وشرب الخمر وإذا الجار هل هذه أعمال ولا اعتقادات أعمال ها لا في ناس يعني مترددين بين الأعمال هذا عمل هذه من شعب ايش من شعب الأعمال أعمال وأفعال بلا شك لكن هل هذه الأعمال هل هذه الأفعال شرط لاعتباري بقية أمور الإيمان والاعتقاد ولا ما هي شرط؟ هل هي تضاد أصل الإيمان ولا ما تضاد ولا ممكن اجتماعها مع الإيمان مع شعب الإيمان الأخرى هذه قطعا كما ذكرنا فننظر مثلا الزنا هل الزنا يحصل من المؤمن والمسلم ولا ما يحصل لا بد نعرف الله النبي صلى الله عليه وسلم عندما نفى عنه الإيمان إيش يحكم عليه لو كان هذا الذي نفى عنه جميع الإيمان بمعنى أنه كافر كفرا مخرجا من الملة هل تنفعه الحدود يقام عليه حد الكفر ولا حد الزنا لأنه قبعا لو ما كان محصن الخلاف في, في, في الغير محصن لأ ممكن ممكن تقول كفر لأنه هذا يقتل وهذا وهذاك كافر يقتل لكن نقول الزاني الغير محصن إيش يعمل فيه يجلد طيب هل الكافر كفر اعتقادي يكفي أن يجلد لا ما يمكن صحيح ولا لا إذا دل هذا على أنه أمكن اجتماع الزنا مع إيش؟ مع شعب الإيمان الأخرى ممكن ولا ما ممكن لأنه قطعا نقيم عليه الحد هو أنه صلى الله عليه وسلم قال الحدود كفارات لإيش يعني إذا أقبنا عليه الحد طهرناه من عملية إيش الزنا خلاص يبقى بدون زنا يلقى الله عز وجل وهل يحاسبه على هذه الزنية لا يحاسبه لأنه قيم عليه الحد في الدنيا كذلك السارق انقطعت يده هل الكافر يعني يكتفى بقطع يده؟ قطع لا يكتفى، لكن هذا السارق الذي قطعنا يده هذا حد من حدود الله والحدود كفارات لأهلها. هذا المؤمن اجتمعت فيه خصال الإيمان وهذه الخصلة أو هذه الشعبة التي هي سرقة من شعبة إيش؟ من شعب الكفر هذا ممكن اجتماعه لأنه لا يضاد إيش؟ الإيمان أصل الإيمان وكل الإيمان أبداً هذا أمكن اجتماعه في قلب عبد. في قلب ذلك العبد الذي هو اجتماع السرقة واجتماع الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبأركان الإيمان الأخرى فلذلك إذا لقي الله عز وجل يوم القيامة بعد قطع يده هل يحاسب على السرقة؟ أبداً لا يحاسب على السرقة دل هذا على أن السارق لا يقال عنه أنه كافر كفر مخرجاً من إيش؟ واضح؟ نعم ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض ضواه مسلم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض والله عز وجل سمى الذين يضربون الرقاب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فهنا اجتمع الإيمان واجتمع ايش ضربوا ضرب الرقاب مقاتلة مقاتلة أهل الإسلام ومقاتلة أهل الإيمان يقتتلون هذا كفر ولا ما هو كفر كفر هذا من أعمال الكفر ولا ما من أعمال الكفر من أعمال الكفر لكن هذا العمل الكفري هذه الشعب من شعب الكفر هل تجتمع مع أصل الإيمان ولا ما تجتمع احسنتم انتبهوا لهذه نعم ومنه قوله صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فصدقه بما يقول أو أتى امرأته في دهوره امرأة امرأة, امرأة. امرأة. ها؟ نعم امرأته حديثة امرأة ولا امرأة امرأة مرأةً أنا أحفظ مرأةً أين الحفاظ؟ ها؟ مرأة تهوى إشياء؟ لا يبغى تهوى بهذا ضميرك هكذا تحفظ؟ ها؟ نعم مرأةً إحنا طبعًا نريد مرأةً ما نريد الحديث الآن الخميس. طيب وأنا حفظهم رأتا، أيظن لكن ما أعرف كيف كتبهم را، لا على يعني رواية نعم، نعم. من أتا كاهنا فصدقه بما يقوله على كون في روايات، وتم رأتا فيش في دبورة يعني أيًا كأيًا كانت سواء كان زوجته أو غير، يعني بالحلال ولا إيش، ولا بالحرام هذا كفر النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد كفر بما أنزل على إيش يعني ات الكاهن وتصديقه كفر بما أنزل على محمد هذا فعل لم هو فعل هذا فعل. هذا فعل، لكن هذا الفعل قد يصل إلى درجة الكفر والخروج لما يصل، إذا إذا إذا إيش كان؟ إذا إذا اعتقد أنه هذا الكاهن إيش؟ يعلم الغيب مثلاً، أو يملك النفع والضر، أو يسعى للخروج على شرعة النبي صلى الله عليه وسلم، أو إنه كلامه أفضل من كلام الله وكلام على هذه النقاط اللي ذكرناها. لكن مجرد الفعل، مجرد الاتياني للكاهن والتصديق هذا فعل، فعل، ولكن فاعله إيش؟ كافر. لكن كفر عملي ولا كفر اعتقادي كفر عملي, عملي. لأنه كذلك الذي يأتي امرأته في ايش او امرأة في دبرها هذا ايضا كفر بما انزل على محمد لكن هل كفر مخرج من الملة هذا عمل هذا ايش مم. أم يعني ممكن لهذه الاعمال ان تجتمع مع ايش مع شعب الايمان الاخرى نعم ومنه قوله صلى الله عليه وسلم اذا قال الرجل الى يا آه. كافر فقد ب... نعم طبعا يصدق في الخبر يعني ولا ايش إذا تروح عند الكاهن تكذ تكذبه ما يلحق شيء الكلام هنا في التصديق نعم لا لا تصديق الخبر تصديق الخبر نعم يصدقه نعم لا ما هو اعتقادي كيف لا شك نعم أو إنه كلامه أفضل أو إنه حكمه أفضل أو إنه يسعوا الخروج إذا ك إذا بهذا بحسب الخبر الذي جاء به من الذي جاء به الكاهن نعم ومنه قوله صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل يا يا كافر فقد باء به بها, بها أحادهما نعم وهو مسلم واضح نعم ومثله كثير في نصوص الشرعي والمذهب في هذا أن الإيمان العملي يضاده الكفر العملي والإيمان الاعتقادي يضاده الكفر الاعتقادي فهؤلاء ثبت في حقهم الكفر من جهة العمل، من جهة العمل، لا من جهة الجحود والاعتقاد وهذا التفصيل هو قول الصحابة الذين هم أعلم الأمة بكتاب الله وبالإسلام والإيمان، ولاوازمهما ولوازم ونواقض ولو... ونواقضهما حسن، وإيمان والإسلام، ونواقضهما ونقد، وضل وقبل أقوامه. وقد ظل أقوام في هذه المسائل فانقسموا فريقين فريقا غلوا في إثبات, في إثبات اسم الإيمان للكامل المطلق لجميع العصات من أهل الكبائر وغيرهم وفريقا جفوا فنفوا اسم مطلق الإيمان عن مرتكب الكبائر وحكموا بخلودهم في نار جهنم وأخرجوهم عن دائرة الإيمان والحق وسط بين هؤلاء وهؤلاء والمسائل الكبرى إنما تؤخذ عن الصحابة وسلف الأمة من أهل العلم بكتاب الله وسنة رسول رسوله صلى الله عليه وسلم فالأمر كفر دون كفر ونفاق دون نفاق وشرك دون شرك وفسوق دون فسوق وظلم دون ظلم قال ابن عباس رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله قال هو بهم كفر إيش يعني وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسوله؟ إيش يعني وليس كمن كفر بالله؟ ليس كفر مخرج. أتقاد؟ الكفر بالله جحود يعني وجود الله عز وجل وأدانيات الله سبحانه وتعالى. الكفر بالملائكة التكذيب. لا فقال هنا هو بهم كفر أثبت إيش؟ أثبت وصف الكفر لأنه ثابت في كتاب في صلى الله وجنات النبضاء ولكن قال ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسوله نعم. وفي رواية أخرى قال كفر لا ينقل لا ينقل عن الملة نعم ابن كثير وقالت الطاوس ليس بكفر ينقل عن, ينقل عن الملة ابن كثير وعن عطاء كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق نعم أيضا في ابن كثير قال الله تعالى والكفر والكافرون هم الظالمون وقال تعالى ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه وقال تعالى ولقد أنزلنا إليك لا هنا الآن والكافرون هم الظالمون هذا قطعا على إطلاقه يراد به إيش إيش يراد بالظلم هنا الكفر المخرج من الملة قال ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم إيش أي حد من حدود الله من يتعداه يعتبر إيش ظالما لكن هل الظلم هذا هو الظلم الأول قطعا فرق ظلم دون ظلم نعم قال تعالى ولقد أنزلنا إليك آيات بينات آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون يعني الذين جحدوا يجحدون هذه الآيات البينات ولا يؤمنون بها فهذا الفسق هؤلاء يعتبرون من الفساق الذين فسقهم فسقا إيش كفر وغرج من الملة نعم وقال تعالى ففسق عن أمر ربه نعم وقال تعالى يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق وقال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون هل هؤلاء الفاسقون كأولئك قطعا لا فرق عظيم جدا نعم فالظلم ظلمان والفسق فسقان وكذا الكفر والظلم نعم والنفاق والظلم والشرك والشرك والنفاق نعم هذه الظلم تكرار نعم. نعم قال الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وقال الرسول صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك رواه أبو داون هل هذا المشرك كذاك كلا. الذي ذكر الله عز وجل إنه حرم عليه الجنة كلا. قطعا فرق عظيم جدا نعم وقال الرسول صلى الله عليه وسلم الشرك في هذه الأمة أخفاء من ذبيب النمل رواه الإمام أحمد فالشرك ينقسم كما الكفر والظلم والفسوق إلى ما يخر إلى ما يخرج وينقل إلى ما يخرج وينقل عن الملة وإلى ما لا ينقل ما لا ينقل عن الملة فما كان في حدود العمل فإنه ينافي ويناقض الإيمان العملي وما بلغ حد الاعتقاد والجحود فهو الذي ينافي الإيمان الاعتقادي وينقل صاحبه وينقل صاحبه عن ملة المسلمين. ترى المسألة دقيقة يعني أيضا لا نعتقد أنه فيه يعني شد جوج بين الأمر العملي والاعتقادي. المسألة شعرة. المسألة إيش شعرة يعني من حلف بغير الله فقد اشرك. هذا إن كان مجرد حلف يجري على اللسان على أنه عمل لا علاقة له بالقلب فهو الشرك الذي لا ينقل من الملة أما إن حصل على يعني على إن حصل يعني موافقة تعظيم هذا الذي يحلف به من دون الله تعظيما بحيث يعني يعتقد الحالف لأنه قطع عن الحلف إيش معنى الحلف إيش معنى الحلف بغير الله إيش عندما أنت يعني أنا أقول لك إنه هذا الأمر يعني ملكي أنا أنت تقول لا هذا ما هو ملكي فأنا أقول أحلف بالله العظيم أنه ملكي يعني هذا المحلوف به الذي هو الله عز وجل أنا أعظمه وأنت تعظمه بحيث يعني نشهد هذا العظيم على أن هذا العمر ملك لي فإن لم يكن كذلك وكنت كاذباً أنا أشهدكم على نفسي وأشهد ذاك العظيم أنه ينزل علي العقاب وينزل علي العقوبة إما في الدنيا وإما في الآخر إن كنت كاذباً لذلك أنت صدقني أنا أقول لك أنا أحلف لك بالله أنه هذا لي فإذا أنا حلفت أنت على طول إيش سلم كلاش تسلم لأنه هذا الحلفش معناه أنه هذا الذي أعظمه وهو عظيم عندك به أحلف أن هذا لي فإن كنت كاذبا فإنه قادر على كشف هذه الكذبة أو على أنزال العقوبة علي في الدنيا ولا في إيش لذلك أنت على طول تتنازل وأن كنت قبل إيش تزعم أنه أيضا ملكك هذا الأمر صحيح ولا لا فإذا كان هذا الحلف بغير الله عز وجل إذا أنا حلفت لك بغير الله معناها هذا الذي أنا أحلف به إن أنت قبلت به فهو معظم عندي وعندك عندك بحيث أننا نعتقد أنه على درجة من أنه يستطيع أن يكشف الكاذب من إيش؟ من الصادق ويستطيع إنزال العقوبة في الدنيا أو في الآخرة على من كان إن حصل هذا مع الحلف بغير الله فهذا قطعا أمر مخرج من إيش من الملة. من الملة فأقول لا نعتقد أيضا يعني هم الآن قاعد نفرق نفرق نفرق لا يعني لا يجي في الذهن أن هناك حجاب عظيم وحاجز عظيم جدا بين الكفر العملي والكفر إيش شعرة شعرة وهي إيش شعور وتحرك إيش القلب مع هذا الفعل أما إن كان الحلف يعني يجري على اللسان الناس تعودت تقول كذا ت... لكن ما يريدون التعظيم هذا المحلوف به بحيث أنه يستطيع كشف الصدق من الكذب أو يستطيع إنجال العقوبة في الدنيا أو في الآخرة على هذا الكاذب هذا قطعا هو العملي لكن إن حصل وهذا ما يكون في غالب أمر الناس لا يحلفون بمخلوق إلا وهو معظم إيش عندهم هذا إن حصل أقول يعني لا نقول أنه مثل هذه الأمور الكفر الاعتقادي والكفر المخرج الظلم دون ظلم أو مثلا الحكم بغير ما أو مثلا الص... يعني شاعرة بين انتقال المرء من الأمر القلب إلى أمر إيش إلى أمر الفعل والعمل نعم. ومثل ذلك أيضا النفاق نفاق نفاق, نفاق اعتقاد ينافل إيمان وهو الذي أنكره الله تعالى على المنافقين في القرآن والذي والذي به استوجب والذي به استوجب الدرك الأسفل من النار. نعم ونفاق عمل يقع من أهل الإيمان والإسلام موافقة منهم ومشابهة لأهل النفاق في أعمالهم ولم يبلغ بهم حد الاعتقاد ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد, وإذا وعد أخلف وإذا أتمن خان موجود النقطة لكننا نعم هذه قطعا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق آية معناها إيش علامة هذه علامات أهل النفاق لكن قطعا دائما نحن نعرف أن العلامات والآيات تنبئ عن إيش إيش اللي يجعل هذه علامات ما كان مستقرا في إيش في القلب نفاق في القلب هذا النفاق الذي في القلب تظهر له علامات يراها أهل الناس بأعيانهم وبجوارحهم وبأحاسيسهم فهي ليست أصل النفاق وليست حقيقة النفاق إذا حدث كذب وإذا خان من أخان وإذا هذه ما هي حقيقة النفاق ولكنها علامات يستدل بها على وجود النفاق في إيش؟ في القلب واضح أو لا؟ أه؟ قطع النفاق إن كان في القلب كما حكم الله سبحانه وتعالى فهم في الدرك الأسفلي من إيش؟ لأنه إيش النفاق؟ ما هو النفاق؟ ما هو النفاق الذي به يستحق ويستوجب صاحبه الخلود في النار إظهار الإيمان والإبطان الكفر إظهار الإيمان والإسلام وإبطان إيش؟ الكفر الذي هو الجحود والتكذيب والعناد والإعراض عن دين الله عز وجل فهذا هو الأصل النفاق الأصل فيه إيش؟ الكفر الحقيقي الكفر الاعتقادي لكن له علامات له مظاهر هذه مظاهره لكن هذه إن فعلها الناس ممن ليس في قلوبهم النفاق هل يكونون منافقين؟ هل يكون الفاعل لهذه الأعمال؟ هذه أعمال ولا ما هي أعمال؟ قال إذا حدث كذب هذا عمل وإذا وعده أخلفه هذا فعل وكذلك ذأت من أخلفه هذا فعل فعال لكن هل كل من يفعلها يكون منافقا؟ ها؟ أنا ما أسأل عن العمل، أنا أسأل عن الاعتقاد الآن. لا. أقول هل كل من ظهرت منه العلامات يجب أن يكون فيها ش حقيقة الأمر؟ لا. الآن مثلاً إذا رأينا يعني من علامات السكر إنه يمشي يتقلب صحيح ولا لا؟ ما هو يعني مستقيم ولا مستقر ولا ثابت؟ جنب. هل كل من ينا يمشي نقول على طول نحكم إنه فيه سكر؟ فيه يعني ما خامر عقله؟ أقطع لا، لكن هذه علامات. يستدل بها على ايش على السكر لكن هل يدل على انه كل من يفعلها يكون يعني هو سكرانا او فيه السكر ما يلزم لا منتم معي ها العلامه ما تدل على وجود ايش حقائق الاشياء العلامات امور تظهر امور تعلم لكن هل ظهورها هل وجودها يستدل ويحكم به على وجود النفاق ما يحكم ابدا صحيح ولا لا يعني من علامات من يعني من علامات الإنسان إذا كان في صداع إنه يعمل إشكال هل كل من حدث ولا أذن في صداع خلاص لما يلزم هذه علامات فلا يلزم من ظهور العلامات أن يكون في القلب إيش نفاق اعتقادي واضح ولا ما هو واضح نعم لكن إن كانت هذه يستدل بها على وجود إيش وجود النفاق لكن لا يلزم منه وجود إيش لا لابد نفرق بين الاعتقاد وبين ايش وبين العمل والفعل نعم وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصرة منهن كانت فيه خصرة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر وإذا أتمنا خان هذا حديث مهم جدا يعني أنا طولت في الكلام لهذا حتى يجي هذا الحديث نعم اقرأ الآن فهذا نفاق وعمل نفاق وعمل اللي هو إيش إيش هذا حدث هذا الخصال لأنها خصال الخصلة والعلامة والأمارة والظاهرة كلها بمعنى واحد لكن هل يلزم من وجود الخصال وجود الحقائق لا, لا ما يلزم ما يلزم أبدا هل يلزم كذا رأيت صورة الراكع أنه راكع لله موحد لله عز وجل ما يلزم يمكن يلعب رياضة هل رأيت إذا رأيت يعني صورة الساجد أن يكون الساجد مصليا لله عز وجل ما يلزم أبدا واضح نعم فهذا لا نعم لحظة, لحظة لحظة يجي يجي يجي المهم نحن يجب أن نعرف أن كما قال إذا حدث كذب هذا فعل وخصله إيش وعلامة وظاهرة كذلك يعني غدر المعاهدات هذه أعمال وخصال وظواهر وعلامات وآيات كذلك الفجور في الخصام كذلك الخيانة في الأمانة هذه كلها أعمال وخصال وظواهر وعلامات وآيات يُستدل بها على إيش؟ على وجود النفاق في إيش؟ لكن هل يلزم؟ لايمس. طيب اقرأ. فهذا نفاق عمل قد يجتمع مع أصل الإيمان ولكن إذا استحكم وكملا وكملاف قد ينسلخ صاحبه عن الإسلام. بالكليّة وإنصامه وإن وصلّى, وصلى وصام وزعم أنه مش نعم هذه حقيقة أعمال وحقيقة ظواهر وحقيقة علامات لكن هذه العلامات إذا استحكمت في الإنسان إيش يعني استحكمت في الإنسان؟ يعني صام بعدين نفرق هنا قال آية المنافق في الحديث الأول وهنا قال إيش خصال الخصلة الخصلة قطعا إذا كان يعني يقال مثلا هذا إنسان فيه خصلة كذا بمعنى فيه صفة نعم والوصف والخصلة لا يكون إلا لمن استحكم فيه يعني نقول هذا مثلا نصفه فيه خصلة الكرم هل يقال عن هذا أو هذا الوصف أو هذه الخصلة أو هذا الإطلاق عن شخص يعني مرة في عمره دعا الناس إلى عزومة كبيرة جدا ووليمة عظيمة جدا هل يقال هل هذا فيه خصلة الكرم؟ لا خصلة الكرم من كان هذا فيه ايش؟ يعني مستحكم ايش؟ فيه يحب دائماً يعني هو يعني تطبع كما يقولنا الطبع يغلب على ايش؟ نعم فإذا كان فيه طبعاً وكانت فيه يعني يعني غريزة وكانت فيه خصلة وخلقاً دائماً مستحكماً هذه خصلة فنفرق بين الأمر إن كان من باب الخصال وإن كان من باب الخلق وإن كان من باب الطبعي وإن كان من باب الوصفي عنه إن كان من باب إيش مجرد الآية ومجرد العلامة ومجرد إيش مجرد الظاهرة لكن هذه الظواهر إذا أقول إذا عملها الإنسان ثم عمله لأنه خطأً كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الحلم بإيش تحلم والعلم بإيش تعلم والعفة بإيش بالتعفف هذه أمور ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك النفاق بإيش بالمداومة على إيش على خصاله وعلى آياته وعلى علاماته وعلى ظواهره من يعني كان مداوما على فعل الكرم لا شك أنه سيصبح وإيش؟ من يعني قام ببدل أسباب التعلم والعلم الشرعي والتحلم لا شك أنه سيقول أمره إلى إيش إلى التعلم وإلى التعلم وغيره كذلك من دأب وداوم مداومة دائمة على فعل المنافقين وعلى أعمال المنافقين وعلى آثار المنافقين قد ما نحن ما نز ما نجزم أيضا لكن قد أقول تتأصل فيه حتى تكون خصلة فإن كانت خصلة قطعا ستؤدي به إلى الخصال الأخرى ثم قطعا يؤدي به إلى إيش إلى يعني إلى استحكام النفاق الحقيقي في إيش في القلب واضح ولا ما هو واضح نعم. وفي هذا أصل من أصول أهل الحق وهو أن الرجل أنا أشوف و... هذا إذا ضبطناه وفعلا يعني بإذن الله كل ما سيأتي يعني يسف الأمره إن شاء الله نعم و... وفي هذا أصل من أصول أهل الحق وهو أن الرجل قد يجتمع فيه كفر وإيمان وشرك وتوحيد وتقوى وفجور ونفاق وإيمان واضح لكن من باب إيش ها؟ أحسنت نعم يعني هل يجتمع في الإنسان هل يجتمع في الإنسان كفر اعتقادي وإيمان عملي هل يقال لا ما يتصور أبدا لكن يجتمع فيه الكفر الذي هو كفر العمل مع الإيمان إيش؟ الذي هو التصديق والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وعدم الجحود وعدم التكذيب والتصديق والإذعان هذا يجتمع واضح لا يجتمع أيضا الشرك الاعتقادي والتوحيد إيش العملي وإنما يجتمعش التوحيد الاعتقاد الذي ملأ القلب ثم قد يقع منه فعل من أفعالش من أفعال الشرك كالحلف بغير الله أو مثلا أي أمر من الأمور التي إذا جاء ذكرها عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الله سبحانه وتعالى نعم. يشهد بعض الكفار يعملون بعض الأعمال. مم. من الإسلام. كافر حقيقي. إيه. ما يقبل ولا يتصور منه ولا يقال أنه عمل صالح عبدا. نعم. نعم. يعمل كيف؟ لكن اجتمع. كيف اجتمع؟ اجتمع عمل. إيمانيا مع الكفر لكن يقبل ما يقبل هذا الشيء. لا شيء. وين اجتمع ما اجتمع ما يقال هل يقال, يقال إنه هذا عمل صالح؟ نعم صالح. له عمل صالح لكن عمله لا, لا. <تصفيق> حتى الزنا عمل يا شيخ وشرب الخمر عمل نعم نحن الكلام عن إنه يجتمع يعني الكفر والإيمان الذي هو يقبل عند الله سبحانه وتعالى نعم سئل سويلة إمام أحمد عن المصر على الكبائر يطلبها بجهده إلا أنه لم يترك الصلاة والزكاة والصوم. قال هو مص هو مسر مثل قوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن يخرج من الإيمان ويقع في الإسلام. واضح. السائل السائل قال المصر على الكبائر يطلبها بجهده. كبائر أعمال أفعال. هاه؟ لكن يجتهد في إيش؟ يجتهد في طلبها يحاول. يبحث عن الخمرة في المشرق والمغرب إن مع الصلاة هل بهذا العمل وبهذا الإصرار يخرج عن دائرة الإسلام والإيمان يكون كاثرا؟ إيش قال؟ قال أبداً قال نقول لا يفعلها حين يفعلها وهو إيش؟ مؤمن لكن يخرج من دائرة الإيمان ويقع في دائرة إيش؟ تعرفون الدوائر اللي قلناها؟ وهنا وهذا كمن سمى الله نعم نعم وهنا ولا وهذا؟ وهذا وهذا كمن سمى الله تعالى في كتابه قالت العرب أمنا قل لم تؤمنوا إش قالت الأعراب قالوا أمنا قال الله قالت العرب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا إسلاما فأثبت الله تعالى لهم إسلاما بعد أن فاعنهم إش الإيمان الإيمان نعم فأثبت لهم إسلاما وطاعة معنف الإيمان عنهم نعم وهاؤلاء ليش منافقين في صح القولين بل مسلمون بما معهم من طاعة يعني بعض الناس ورسوله. يقول هذه الآية نزلت نذل المنافقين نقول ما يمكن الله عز وجل يثبت لهم إسلام وهم وهم من أهل النفاق نعم بل مسلمون بما معهم من طاعة الله ورسوله وليسوا بمؤمنين وإن كان معهم جزء إيمان بلا شك وهو الذي أخاهم عن الكفر قال الإمام إيش الجزء اللي معهم من الإيمان معهم جزء إيمان إيش هو أصلاً. لكن ده مثل ما قلنا يعني إنسان قد تكون في بعض شعب الإيمان لكن لا يستحق لهذه الشعب إطلاق اسم إيش؟ اسم الإيمان عليه نعم. واضح؟ نعم كذلك الكفر يقع في بعض شعب الكفر لكن ما تكفي هذه الشعب لإطلاق اسم الكفر إيش؟ عليه. عليه واضح؟ نعم